فقط التي تتحكم بذلك أم أننا نستطيع بإذن الله تعالى والتوكل عليه أن نعمل وأن نجتهد وأن نحرص على أن نكون شيئا مذكورا هل اعتماد الإنسان فقط على القدر وعلى ما يأتي به الله تعالى دون أن يبذل أسبابا في سبيل أن يحصل على الخير أو يتوقى الشر هل هو أسلوب شرعي في التعامل مع الحياة ما هو الطموح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 السلام عليكم السلام هلا بالطامحين <تصفيق> <تصفيق> أصحاب الهمم العالية عاد اليوم لا تفشلون خليكم يعني تصيرون فعلا على على قد الكلام والمسؤولية النبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان هو رأس الهمة العالية عندما يتعامل معه أصحابه الكرام وكان صلوات ربي وسلامه عليه دائما ان صح التعبير يبث فيهم يعني ما يسمى مثلا ممكن تعبر عليهم ابر تخلي الواحد يعني همته عالية عندما يتعامل وتلاحظ هذا حتى من تعاملاته يعني مثلا ياتي واحد من الصحابه يا رسول الله ما اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامه شوف الطموح العالي اني انا لما اختار بين الاعمال انتم تعلمون ان الاعمال تتفاضل فهناك عمل أفضل من عمل فانا لما آتي مثلا واتصدق على انسان بعيد هذا مثلا اعطيته 10 ريال ممكن اعطيها مثلا ذا رحم أعطيها أختي الفقيرة ولا أخي الفقير أعطيها نفس العشر ريال ويكون الأجر أعظم كما قال عليه الصلاة والسلام الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة فأنا نفس العشر ريال لكن أحسنت اختيار الشخص فصار الأجر أعظم فهذه همبعالية فالصحابي يقول يا رسول الله ما أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة فيقول عليه الصلاة والسلام ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن يأتي الصحاب الثاني يا رسول الله قال نعم.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 نحن اليوم باذن الله تعالى يصلح أن يعني أن, أن, أن نتشبه بهم كما قال فتشبهوا ان لم تكونوا مثله ان التشبه بالكرام فلاحوا انا اسالكم واسال اخوتي واخواتي الذين يتابعونا معنا الآن هل عندك احلام معينه يعني مثلا الان لو اسال لو اسالك يا سامي اقول لك انت يا سامي ايش تتمنى ان يكون حالك بعد انت الحين عمرك يمكن 22 23 سنة ولا لا لا أكثر أكثر ولا تترك شايب أنا ما خلها 26 سنة. لا تقول لي أكثر وجد أكثر خلها 55 <تصفيق> طيب لو أقول لك إيش تتوقع يا سامي يكون حالك بعد 20 سنة يعني مثلا أفرض عمرك الآن مثلاً 25 سنة هي لما يصل عمرك 45 إيش تتوقع يا سامي يكون حالك قد تقول جاوب يعني تلقاني بالصبح ما أخذ عيالي وبناتي ووديهم اللي على عالكلية واللي عالجامعة واللي ذا الله إينالاستعارة هذا هو <تصفيق> بس إيه نص ساعة هو وجايكم في الدوم لحدي لحد يوقعن تص... إيه لا حد يوقع يوقعن طيب توقع يصير عندك بيت كبير مثلا ولا بيصير عندك شقة عادية صغيرة ولا ولا هو أكيد بما أن العيال والبنات موجودين أكيد البيت كبير طيب إينالبيصير عندك فلوس تح... تسوي بيت كبير يعني والله هذه أمنيه طيب أمنية من أمنيات حلو طيب كم تتوقع يصير رصيدك في البنك في ذلك الحين كذا توقع صدق توقع من غير الاعتماد على غيرك من غير ما تقول والله في الشاي بيموت بيجيني ورث والعجوز بتورث نسيبنا من نستغف الله ما حدنا نحصل إلى وضعوي لكن ايش تتوقع يعني كم مثلا نقول مثلا يعني ان شاء الله من من المليونين ثلاثة يا الله يا رب هذا عمرك طيب ايش اللي تتمنى إنه يصير عندك إذا وصل عمرك 45 بصرف النظر عن توقعك العادي يعني إذا وقلت لك إيش حلمك 45 بعد 20 سنة يصير عندك الحلم طبعا بعد ما كونت عائلة آه كونت عائلة وقدرت إني أحافظ على هذه والبيت والسيارة هذه ألزم عندي من كل شيء طيب حطني أحلام أحلم يعني حطني كذا أحلام احمد أحلم بشويه اهلا معي انا <تصفيق> مخش <في الشهراء> <تصفيق> لا والله شوف يا عبد الرحمن يعني امانه الواحد يمكن يرى شوي قدام بما انه الوضع الحالي الان في الاعلام وخوضي في الاعلام يمكن اكون اعلامي في ذاك الوقت ان شاء الله انه انشار له حلو. بالبنان ان شاء الله حلو اعلامي <تصفيق> يعني هذا يمكن الطموح اللي حاليا قاعد يراودني حاليا انت ابو صالح ايش تتوقع يا ابو تتوقع انا, أنا والله اتوقع اول شيء وزنك ينزل على كيلو <تصفيق> <تصفيق> لا هذه بعد شهر ان شاء الله غيرها يعطنا شيء بعيد <تصفيق> انا اتوقع باذن الله انك ستصبح عالمه من علماء المسلمين زين لكن السؤال هل الان نحن يا جماعه لما الواحد يحلم هل هو يمسك الطريق الصحيح لتحقيق هذا الحلم يعني واحد يحلم انه يتزوج بنت عمه تقول بنت دينه وجميله ووالى اخره هل انت سلكت الطريق الصحيح لاجل تحقيق هذا الحلم؟ قال والله انا سلكت الطريق الصحيح وشو؟ قلت والله ادري ان عمي لن يزوجني الا اذا كان عندي وظيفه فبشرك شاء الله بحصل قريب انا أدرن بنت عمي ما رح معي ماجستير والله انا, أنا آخر سنة متفوق وإن شاء الله تعالى أنا مخطط ماجستير أنا... الحلم اللي تريد تحققه ما ما كبير أهم شيء يكون حلماً مجنوناً. لا يقول والله أنا... حلمي اني املك مئة مليار دولار خلال سنتين بعدين قلنا لك كيف يا اقلت تقول لي أحلم, أحلم. احلم انا قاعد احلم نقول نعم لكن كل حلم ايضا بي بي يعني بحدود معينه وحلم واقعي الا يكون شيئا يعني كلما اردت ان تحققه تراه شيئا بعيدا جدا تعالوا نتكلم عن الحلم عموما وكيف كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني يجعل اصحابه هممهم عاليه لما يريدون يحققون غايات معينة في حياتهم. قبل ها. ما تروح للموضوع هذا كلنا بنقلب عليك الحين نقول لك أنت اشتهر. <تصفيق> طيب أنا أحلم. <تصفيق> ترى ممكن واحد يحلم بعد ستين سنة عارف. <تصفيق> بعد عمر ستين. أنا شباب يا أخي. أنا بإذن الله تعالى يعني في تخطيطي لنفسي أن أضم إلى الدعوة إلى الله تعالى باللغة العربية الدعوة باللغة الإنجليزية. ما شاء الله. الله تعالى وأنا ساير في تحقيق هذا الحلم في بقوة. وقطعت فيه يعني مسافه لا بأس بها من ضمن احلامي باذن الله تعالى اني اصبح يعني من علماء المسلمين المؤثرين في العالم ليس يعني أصبح مثلا والله داعيه او او عندي درس في المسجد المجاور للبيت او كذا لا يصبح عالما له تأثير بحيث ان مثلا أصل إلى مرحله من التأثير انك مثلا تخاطب حكام دول تنكر عليها تنصحها توجهها تشفع في دعات ربما يضيق عليهم ونحو ذلك وبإذن الله تعالى انا ماسك خط يعني أرجو بإذن الله تعالى أن تروا منه شيئا يسركم الله, بيجب الله بيجب ذكرتني لما كنت في اولى جامعة أول أسبوع في الكلية تعرف الواحد لما يتخرج من الثانوي وينتقل الى الجامعة يكون عنده مشاعر اني صرت كبير صح كبرنا جامعيين يا شباب وسوي كل شيء في الجامعه وشرارك بوك وكذا فاول ما سلمونا تلك الايام الكتب كانت الكتب تجينا صغار كذا القواعد والبلاغه وما ادري ايش فاعطونا كتب ست مجلدات فتح القدير في التفسير للشوكاني فخذت القلم بكتب اسمي على الكتاب <تصفيق> طيب <تصفيق> <مطلع>. <تصفيق> وجنبي واحد من الشباب طبعا احنا اول مرة نقرأ كتب بهذا يعني طبعا عندي كتب من قبل بس اقصد ما كانت كتب دراسية لكن لما تصير تأتي للجامعة ومعك مجلد 600 صفحة غير تأتي الجامعة و معك شنطة ولا معك كتب مربوطة بسير فكتبت دال محمد العريفي دكت الله اي وانا لسه يمكن عمري يذكرين في 18 سنة فكان جنبي واحد من الشباب على ذكر انت شحلامك لما تسألني جنبي واحد من الشباب قال لي انتخرج معي من الثانوي قال دال محمد العريفي كرتين قال يعني دال يعني ايش يعني قلت يعني دكتور <تصفيق> انت وجه دكتوره يعني بعيده عليك انت وجه دكتوره كنت ان شاء الله لا اجيبها تدري وش قال لي؟ قال لي ترى دال ليس دائما اختصار كلمه دكتور ممكن تكون tylko dżedżeć. Dbiszeć. Dbiszeć jani chybili jani. Wtedy to się wjechać w że to jest leżące, że tam musi się wjechać. Bo to jest a ja że بدل ما يقول لك اي والله بيض الله وجهك والله تعجبني همتك العاليه والله يا اخي انك بطل يا اخي ياليت الناس ما... لا, لا ما يعطيك دبس شيطاني يهبط من عزيمتك ويبدا يقول لك وين انت ممكن تكون كذا أن ما يمكن انه يعطيك طموح عالي وهذه يذكرني بعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اول ما توفي النبي عليه الصلاه والسلام كان عمر عبد الله بن عباس 13 سنه وكان ايضا عبد الله بن عباس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 وحلم ابن عباس الحلم اللي ينظر إليه اني, أني أصبح عالما فقال له أتؤمل أن تصبح عالما وفي الناس أبو بكر وعمر وعثمان تبغى تصير عالم اذهب تعلم صنعة لتكون حدادا أو نجارا أو يقول ابن عباس فانصرف هو يتعلم صنعة وانصرفت أنا في طلب العلم شوف لتحقيق حلمه كيف كان يعمل يقول فكنت آتي إلى الرجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله عن حديث فأطرق عليه الباب فيقال هو نائم قبل الظهر وكانهم قيلولتهم قبل الظهر يقول فأجلس عند الباب أنتظره لأني أخشى أن أذهب فيخرج إلى أشغاله ويفوتني ولا أريد أن أزعجه من نومه يقول فأجلس أنتظره يقول فأثناء انتظاري يخرج إلي وإذا أنا قد غلبني النوم وسفت الريح على وجهه من التراب وهو صغير ابو عشر يقول فيخرج ويمسح التراب عن وجهه ويقول يبنع عمّي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا كنت إقضتني فأقول لا إنما أريد طيب نفسك أريدك تقوم وتستيقظ وأنت نفسك طيبة ما تستيقظ وأنت تقول أزعجتني يا أخي يقول ثم يحدثني بالحديث شف الحلم اللي لابن عباس إيش حصل بعد ذلك يقول بعض أصحاب عبد الله بن عباس أقبلت على عبد الله بن عباس في الحج فرأيته قد صعد على مرتفع في ميناء وبدأ يحدث الناس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 قال فدخل في من الناس وسأله ثم خرجوا قال من أراد أن يسأل عن الحديث فليس فليدخل كليه قرآن كليه حديث ثم قال من أراد أن يسأل عن الفقه من أراد أن يسأل عن التاريخ وأيام الناس فكان صاحبه يمر به بعد عشرين سنة الله. ويقول والله يا ابن عباس لقد كنت أفقه مني ليش عنده حلم واشتغل حتى تحقق حلمه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 ستصبح يا سليمان الراجحي بعد ستين سنة من أغنياء العالم وتملك بيك فروعه وصلت ماليزيا هل سيصدق؟ ربما لا يصدق لكن عنده حلم وخطط واستطاع أن يصل إليه لذا هاي العزيز أكثر المبدعين اللي نسمعهم مثل الشيخ الراجحي والعلماء دائما نسمع عن قصصهم في الصغر أبو 12 سنة حفظ القرآن عمره 7 سنوات الشيخ الراجح عمره 12 سنة لكن هل يشترط أن الإبداع يكون فقط في العمر الصغير؟ يعني لازم الشخص يبدا وعمره 12 16 ولا خلاص مستحيل انه يبدع لا هو طبعا عبد هو في ذلك الحين ربما لا يسمى مبدعا م. يعني واحد مثلا يدخل ويجمع رماد ما تقول والله انت مبدع انت غير الناس لكن انا اعني انك لا تحتقر البدايات م. لا يقول واحد في نفسه انا صح ممكن اصير عالم لو ان ابوي هو الشيخ فلان عشان اتربى على ال ولا انا ممكن اصير تاجر لكن قيله تزوجت عشان اصير هي. تاجر ولا لا يا أخي. القضية ليست انك أبوك فلان ولا فلان القضية على أن الطريق اللي عندك واضح ولا ترى أكثر المبدعين بالمناسبة يعني حتى المبدعين من غير المسلمين لما تقرأ مثلا عن مكتشف الكهرباء عن مكتشف الجاذبية الأرضية عن مكتشف كثير عن نيوتن وغيره كثير منهم فشلوا في الدراسة صحيح. وبعضهم كان عندها انواع من الإعاقة وطرد من المدرسة لأن كسلان غبي ومع ذلك استطاع أن يبدأ صحيح. استطاع أن يكون شيئا يا أخي عطاء بن أبي رباح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 اجعل عندك حلم وغاية أن تصبح عالم كبير من علماء المسلمين اطلب العلم فانصرف في طلب العلم يقولون حتى عنت لهارون الرشيد الخليفة مسألة وهم في الحج فالعلماء اللي عنده ما عرفوا الجواب قالوا لا يجيبك عنها العطاء عطاء ما بيرضاه قال نادوا عطاء جاءوا عند عطاء وهو جالس في ميناء يفتي الناس قالوا له يا عطاء ترى يعني الخليفة يبغاك قال ماذا يريد قالوا يريدوا منك أن يسالك فتوى قال العلم يؤتى ولا يأتي العلم يؤتى ما يأتي العلم هو اللي يجيني قالوا يا خليفة يقول لك العلم يؤتى ولا يأتي كان رفض يأتي قالوا نعم فذهب إليه وجاء مسك الصف مع الناس الخليفه ينتظر يأتي دوره حتى سأله ثم ذهب ثم التفت الخليفه إلى ولديه الأمين والمأمون قال يا بني يا أطلب العلم فوالله ما رأيت نفسي في موطن انا أذل وأحقر مني لما كنت بين يدي هذا العبد شوف كيف رفع أهل العلم لكن حط لنفسه حلم وستطاع أن يصل إليه أنت احلم وتكلم عن حلمك بكل جرأة قل أنا أحلم أني أصير مثلا عالم كبير من علماء المسلمين مهما ضحك منك من حولك أضحكوا تكلم عن حلمك واكتب الحلم واكتب مثلا الدكتور فلان في غرفتك افعل مسببات. وافعل المسببات اهم شيء انك تمشي في الطريق لازم انك تسعى طبعا اي يعني ان السفينة لا تجري على ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها ان السفينة لا تجري على اليبس يعني الانسان اذا اراد ان يفعل شيء لا بد ان يسلك طرقها ايضا لذلك لما يقولون انه سئل الجبل قيل له مما علوك ليش اصبحت عاليا قال من دنو الوادي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 هو jest jedna واحد عنده która ma znaczenie, عنده ثلاث اربع حمير جلس مع które الناس الذين يشتغلون في znaczenie, الحمير كل واحد يقول أحلامه. فقال واحد أنا والله حلمي اني يكون عندي 20 حمار. بدل ما أجل اليوم حمارين, أجل 20 حمار. يصير عندي كل حمارة كده حوش كبير وصير يعني اللي عندهم حمير يحطونها حتى كلهم كده قال قال بالله يحطني رئيس الحمارين. طيب. قال طيب. قال الثاني هذا أصبح حاكم الأندلس. بالله يركبني على أحمر بالمقلوب وطفبي بالمدينة. قال طيب. تم فترك طيب أنا حتى أصير حاكم الأندلس. هل أبقى في مكان الحمير؟ لا, لا. لا. معناه لازم أقترب من الخليفة. فذهب وشغل في الشرطة. وصار جيد في الشرطة واهتم بأسلوبه واهتم بكذا. فقرب حتى أصبح حاجب الخليفة. أصبح الحاجب اللي يدخل على خليفه الناس وطلع فبدأ يتعرف على الوزراء ويتعرف واسلوبه جميل في الكلام وفي الحديث وفي الأخذ والرد والواضح من نفسه وشخصية جيدة يقولون فلم يمضي عليه خمس عشرة سنة حتى أصبح هو الخليفة <تصفيق> كيف أصبح الخليفة مات الخليفة وأصبح ابن الخليفة صغيرا هو ولي العهد وكان هو الحاجب على أبيه فهو عارف كيف الأب يتعامل ومن الناس الناصحين من الناس الكذابين كيف يكتب إلى الأمراء وكيف ي... فأم الولد الصغير اللي هي زوجة الخليفة اللي مات قالت والله أعرف الناس بأسلوب الخليفة وأكثرهم قربا له أجب. أنت أيها الحاجة تعال أسكن مرافقا لولدي أثناء الحكم والولد صغير عمره 12 سنة يقولون فلم يزل مع الولد حتى تغلب على الولد وأصبح هو حاكم الأندلس فلما أصبح حاكم الأندلس نادى الاثنين اللي عنده قال تعال لقاهم كذا عند محل الحمير قال تعال أنت كنت كوفي شوب شوب قال كنت تريد تصبح رئيس الحمارين ها قال يلا عينوه رئيس الحمارين ها تعال، أنت كنت تبغى تركب المقلوب قال عفني والله ما كنت متوقع انك تصير حاكم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 يعني ما فتحوا مكة ولا لو الواحد يطلع عشرين متر عن المدينة ربما قتل من قطاع الطريق. فقال أنت منهم. ثم نام ثم استيقظ قالت مما تضحك. قال عرض علي نفر من أمتي وذكر لها شيئا. قالت تدع الله يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. طيب أم حرام لتحقق الحلم ماذا فعلت في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيشا ليغزو في البحر. يعني يغزو إلى بلد مرورا بالبحر.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 يقولون فقالت لعثمان أريد أخرج في ناس يطوعوا البحر نعم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن في ناس يغزون في البحر ضعني معهم قال فخرجت مع الجيش فلما وصلوا إلى الموطن الذي يغزونه ونزلت من السفينه انزلقت رجلها وقعت وماتت عجوز كثيرة وماتت فدفنوها خارج جزيرة العرب فكانت أول شهيد من المسلمين من الرجال والنساء والنساء يدفن خارج جزيرة العرب الله سبحان الله يا اخي مثل هذا التاثير فالواحد اذا إذا حلم بشيء وخطط وكان طريقه واضح عالما الله على الطريق الله تعالى فينا الله الله خير الله أحلامكم تملك لك إن شاء الله مش مليونين يا سام إن شاء الله ما شيء تملك <تصفيق> ل... لك مليونين ونص واحد يغري. الله تعالى يغريه الله يحفظك أنتم أيضا يا أحباء الكرام أسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالي الذين عندهم طموح وحلم عالي بإذن الله تعالى نسعى إلى تحقيقه أسأل الله لي ولكم التوفيق أن يستعملنا وياكم في طاعته أشكر لكم متابعتكم وإن يلقان آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته